هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشروا بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين فَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُذَاعُونَ إلَى كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ تَوَلَّا فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْلِبُونَ ذَلِكَ بَأْنَّهُمْ قَالُوا لَا تَمَسَّنَا الْأَرْوُ إلَّا أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ وَأَرْوَهُمْ فِي بِلِيهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تكفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض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 والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى, أن الله يبشرك بيحيى مصدقا الله بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم ما في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه, فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 قال الحواريون نحن أنصاب الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمُفْسِدِينَ هُوَ الْإِنَّمَنَّى أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ ثَوَائِيٍّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُسْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضيونكم وما يضيون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون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 ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤذه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤذه إليك إلا ما دمت عليه قائما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 إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَهُ قَلِيلٌ أُولَاءَكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ أُولَاءَكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَوْضُو إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّي هُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُون فَنَّتَهُ مِنْ الْكِتَابِ تَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه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 أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والأثباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو اجتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين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 فَمَن يَسْتَغْرِ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَمَن كَفَرَ فَعِنْدَ اللَّهِ غَنِيٌّ عَلِيٌّ مِّين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تصدون عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِعُونَهَا بِعَدْوَجٍ وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون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 وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إِيمَانِكُمْ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ أَدْوَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَنْ اللَّهُ يُرِيدُ الْمَلَلَ الْعَالِمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كونتم خير همة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضبا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسَ مِثْلُهُ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 من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكثروه، والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ كَمَثَلِ مَنْ يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرْمٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ۚ وَضَرَبَ النَّفْسَ فَهَلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 أَتَّبَيَّنَ مَا لَكُمْ مِنَ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ أُولَاءِ وَلَا يُحِبُّونكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عِندُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ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 وإذ غذوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفة منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم, يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به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 واتقوا النار التي أعدت للكافرين ويطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله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 يَمْسَكُمْ قَرْحٌ ثَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِنْكَ الْأَيَامُ دَاعِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَ عَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأو قتله انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيدر الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وفر لنا ذنوبنا وإثرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين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 والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخص من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد اللَّهُ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل في ضلال مبين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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا كل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون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 إِنَّمَا مَن ثَقِبَ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَقْشَوْهُ فَذَا ذَهُم إِيمَانُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ كَانَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ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 يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآفرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحتبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَ قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنْتُمْ صَابِقِينَ فَإِن كَذَبُوا كَفَقَدْكُ الْذِّبْرُ سُلُو مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيْنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 وَإِذْ أَفَضَ اللَّهُ مِثْقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُنَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَبُوهُ لِهِمْ فَنَبَذُوهُ وَرَأَبُوهُ لِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِثَمَا يَشْتَرُونَ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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تذكر النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي من إيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 وإنكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم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 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاب لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا